وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ۖ إِلَّا رَغْبَةً مِّنَ الْحَمَمِ حَمَلْنَاهُ مَعْنًا إِنَّهُ كان عددا شكورا وَقَضن إلَ بَه إائلَ في الكتَابِلَ تُسْتِد فيِي الأْرض مَضوتَيلَ تُفْتِدٌ فيِي الأرضِ مَرتَي وَلَ تَعلُم نَعلُ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاتوا خلال الدين وَوكَانَ وَعْدًَاَّ صول ثَُّا رَدَدَناَا لَكُمكَرو وَكَ عَلَيهِم وَأَنبَدَنَاكُم بِأَموالِ وَبَينَ وَجَعلناكُمْ وَجَعَناكُمْ أَتْتَرَنَكِيه إِنْ أَحدَ سُمْ أَحْتًَا وَإِنْ أَسْحُم فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ أَوَعدُ الْآخِرَةِ لَيَسُومُنَّهُ وَلِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ وَلِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلْيَتَبَيَّرُوا مَا عَلَوْا تَسْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر ويبشر المؤمنين الذين يحملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآفرة أعسدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالسر دعاءه بالخير وكان الإنسان عدولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبطرة لتبتغوا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيناه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منتورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حكيبا من اجتدا فإنما يهسدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر رازرة وذر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُصْرَعَهَا فَكَانَتْ قَصْرًا فَسَخَوْا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِهِ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بطيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَجْنُومًا مَّدْحُورًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَأَن تَحْيَاهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَتْ تَعْيُهُمْ مَّشَ كن لن نهد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محبورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَذْلِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا نَّحْنُ لَا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّا يَبَلُغَنَّ عِندَكَ الْكِمَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لهما, لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَكِفْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرَّبْ بِرَحْمَةٍ كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَّبُّكُم أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا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 وَإِنْ نَظَرَا عَنْهُ مُبْتَغِرًا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ تَرْجُو مَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ ملوما إن ربك يبثق للطي من يشاء ويقدر إنه كان بعباد خبيرا بطيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا في النحن نرزقهم وإياكم إن قتله كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفة التي حرم الله إلا بالحفظ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُظْلَمُ فَتِئَةٌ إِنَّهُ كَانَ مَنْقُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَذِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْطَعُوا مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ إ السمَّ وَدَفَ وَْف آدَف الؤول إِكَ كانََعَهُ مسْؤُول وَلَا تَمش ف الأرض مَح إ كَلَ تَفِْقَ الأض وَي سَبْنُ غَجبَا لَفُول كل ذلك كان سيئه عند ربك متوها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتوقى في جهنم ملوما مدحورا أَفَأَنْتَ أَفْضَلُ مِنْ رَبِّكَ بِالْبَنِينِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاسًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ وَمَا يَزِيدُهُمْ إلا نفورا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً تتبِّح له السماوات السبع والأرض ومن فيه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 وجعلنا على قلوبهم أكمة أن يحقهم وفي آبانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يتمعون به يَئْتَنُونَ إِلَيْكَ وَإِذْهُمْ نَجْوا وَإِذْهُمْ نَجْوا إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ فَقَالُوا لَنْ يَسْتَطِيعُوا نَسْبِي إِلَّا كَمَا فَعَلُوا وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خلقاً من ما يَكُونُ فِي قُدُومِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَيُنْذِرُونَ إِلَىٰ نَكْرِؤُسِهِمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَذَابٌ إِن يَكُونُ قَرِيبًا mẹ đó cùng buồn hâm đità này là biếttung in là quay la vàba in for này già bay năm انَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين جعلتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا فَمَن يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وَسِيلَةً أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسؤورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاض بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يجيدهم إلا طغيانا كبيرا وَإ قُلنَّ لِمَنَاائكَكِسْجُدُ لِآجَمَ فَتَجَد إِلَّاائِبَلين فَسَجَد إِا إِبَثَ قَالَ أَأَسجُدُ لِمن قَلَق صَطينَا قال أرأيتك هذا الذي ترمت علي لئن أخذرتني إلى يوم القيامة لأحسن كن, كن دريته إلا قيمة قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موثورا واتذذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ كُنْ قَانٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُجِيلُكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا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 افا امِنتم ان يخطف بكم جانب البر أو يرسل, او يرسل عليكم حاطبا ثم لا تجدوا لكم وكيا أم أمنتم أن يعيدكم فيه ثارة أخرى فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيغرقكم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به ولقد ترمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الصيلات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلاً يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامٍ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَأُولَئِئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كادوا ليفسنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبثناك لقد كت تركن إليه إ لا أذَقُونَا تَبف الحياتاتِ وَبِعفَمَماتِ ثُمَّ لَا تَجددُلَ تَلَ من نَقراب وَإِن كَابُ لاَا يَسَّفِي الزونَكَ مِن الأوض يُقجُكَمِنهَا وَإِذ لا يَدَسُونَ خلالِلَ تَكَ إِللاا فَلَ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقرح صلاة لبلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 وإذا أنعنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح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 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى تَسْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ من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 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرفيك, ولن نؤمن لرفيك حتى تنذن علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وَمَا مَنَعَنَا فَأَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ في الأرض إِذَا يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ, لنزلنا عليهم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نَّهَّارًا وَلَيْلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهزي الله فهو المهتد ومن يفلل فنن تجد لهم أولياء من دونه ونحسرهم يوم القيامة على nhìn mong mùaú má mùa xôngắc qua gianán mắt qua hùng gianắn Nammù cuối فَالَّذِينَ كَفَرُوا أُمَمٌ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَطَالُوا وَفَالُوا أَيذا كنَّا إِذَا مَرَمُوا وَرَفَاتًا أَإِنَّه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قابر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم, وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا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 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۖ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى الْجَاءَ مِنْ فِرْعَوْنَ ۖ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْتَ تَنْدُسُهَا إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَمِنٌ نُّكَيَاكَ يَا خِيلَ فأراد أن يستفذهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اتكنوا الأرض فإذا جاء ععد الآخرة جئنا بكم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونبيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مفل ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يسلى عليهم يخرون يخرون للأبغان سجدا ويقولون سبحان ربنا ربنا لمسعولا ويخرون للأزطان يبكون ويزيدهم أشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بطلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك تبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذنب